إنه كان عبدا شكورا، وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لا تفسد، لا تفسد في الأرض مرتين، ولا تعل كبيرا. فإذا جاء وعد أولهما بعثنا عليكم عباد اللنا بعثنا عليكم عباد اللنا أولي بأس شديد فجلسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا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 فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم, وجوهكم وليدخل المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا عسى ربكم أن يرحمكم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 دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة وجعلنا آياتنا هارم بصيرة لتبتغوا فضل من ربكم ولتعلموا ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا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 من اهتدى فإنما يهتدى لنفسه، وَمَنْ ظَلَّ فَإِنَّمَا يَظْلَلُ عَلَيْهَا، وَلَا تَزِرُ وَازِرَةُ الْزَّرْ أُخْرَى، وَمَا كُنَّا مُعْذِبِينَ حَتَّى نَبَعَتْ رَسُولَهُ.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 وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا مَن كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَن نُّرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَنَّمًا مَّيَسُورًا مَذْمُومًا مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيا وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا كلا أنوِّم الدّهاء أولئك من عقاب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 فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واغفظ لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا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 إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم أهلا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 إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قد لهم كان فقأا كبيرا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيله ولا تقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيْهِ سُلْقَانًا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 وجعلنا على قلوبهم أكمة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أذبارهم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 انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا وقالوا أئذا كنا عظاما وغفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا قل كونوا حجارة أو حديدا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 وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا, فسجدوا إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِيْنًا قَالَ أَرَأَيْتَكَ هَذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيْهِ لَئِنْ أَخْثَرْتَنِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَأَحْتَرْتَ ثَنَّكَ النُّذْرِيَّةَ إِلَّا قَلِيلًا قَالَ اذْهَبْ فَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنَّمَ مَجْزَاؤُكُمْ فَإِنَّ جَهَنَّمَ مَجْزَاؤُكُمْ جَزَاءٌ مُّفْضُورًا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 وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وإذا أنعمنا على الإنسان أحرض ونآ بجانبه وإذا مسه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 قل إن جتمعت الإنس والجن على يأتون بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهرا ولقد صرفنا ل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 وعناب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسف أو تأتي بالله والملائكة قبيلة أو يكون لك بيت من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 قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لَأَمْسَكْتُمْ إذا لَأَمْسَكْتُمْ خشية الإنفاق وكان الإنسان قترا ولقد آتينا موسى تسعيا سبيناس فَسَأَلَ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ جَاءَهُمْ فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إِنِّي لَأظُنُّكَ يَا مُوسَى مَفْشُورًا قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنزَلَهَا أُولَٰئِ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 وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مر ونزلناه تنزيلا قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم